وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُم وَالْأَرْضَ الْأُولَىٰ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَرِّينَ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظَنَّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَافْتَقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَأْمُرُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلُمَاتِ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 كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليب فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون Afa bi'adabina yasta'jilun Afara'aita imma ta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu